بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله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 وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير أَلَا إِنَّهُمْ يثنون صدورهم ليستخفوا منه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 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عملا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 والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتريه قل فأتوا بعشر ثور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى ومن قبله كتاب إماما ورحمة هؤلاءك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تُكَفِّرُ مَذِيَّةٌ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون اولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء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 مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم فقال الْمَلَأُ الذين كفروا من قومه ما نريك إلا بشرا مثلنا وما نريك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادئ الرأي وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي واتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا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 أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جِدَالَنَا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين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 هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي أجرامي وأنا بريء مما تجرمون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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح نبنه وكان في معزلي يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكيفرين قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء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 وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أَلِيمٌ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا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 يرسل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ويزدكم قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تتولوا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بتارك آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إن نقول إلا اعتريك بعض آلهتنا بسوء قال إِنِّي أشهد الله واشهدوا أَنِّي بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون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 فَإِن تولوا فقد أبلغتكم ما أُرْسِلْتُ به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إِنَّ ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليغ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبير عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم؟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 ويا قوم هذه ناقة الله لكم آيَةً فذروها تَأْكُلْ في أرض الله ولا تمسوها بسوء فَيَأْخُذَكُمْ فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في ديركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديرهم جاثمين كان لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود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 إنه حميد نجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشر يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم إن إبراهيم لحليم أواهم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 ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيبا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 ولا تنقصوا المكيال والميزان إني اريكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم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 قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لَأَنتَ الحليم الرشيد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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنريك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز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 ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة, وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديرهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد أَرْسَلْنَا موسى بِآيَاتِنَا والسلطان مبين إِلَى فرعون وملئه فاتبعوا أَمْرَ فرعون وما أَمْرُ فرعون برشيد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 فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أَمْرُ ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إِذَا أَخَذَ القرى وهي ظَالِمَةٌ إن أخذه اليم شديد إن في ذلك لايه لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود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 فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وان لموفوهم نصيبهم غير منقوص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 وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوه إنه بما تعملون بصير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 <تصفيق> ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكري للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الْأَرْضِ إلا قليلا ممن من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملان جهنم من الجنه والنيس اجمعين وكلا نقص عليك من انبا الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكر للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا انا منتظرون ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون